أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال, فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء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 أكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقل نهبط بعضكم لبعض العدو ولكم في الأرض مستقرون ومتعون إلى فتلقى آدم من ربّه كلمات فتاب عليه فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم